116. يكذب بآياتنا فهم يوزعون 117. حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون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 118. ونفق في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخلين 119. وترى الجبال تحسبها جاملة وهي تمر مر 111. صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون 112. من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون 113. بالسيئه فكبت وجوههم في النار هل تجزون الا ما كنتم تعملون انما امرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها ولهم كل شئ وامرته ان اكون من المسلمين 118. وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين 119. وقل الحمد لله وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ طاسِم ميم تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ نَتْلُو عَلَيْكَ مِنْ نَبَإِ مُوسَى وَفِي الْعَوْنِ بِالْحَقِّ لقومهم.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 وَنُريدُ أنَّمُ عََّ نَستُ الضَّيفُ فِي الأوضِ وَنَجَلَهُم أَإَّتَ وَنَجَعَلَهُ الوَارِفين وَنُمَكِنَ لَهُم فِي الأْرض وَنُورَ فِيرعَوونَ وَهَا مَ نَ وَجُنودَهُ مَا مِنهُمَّا كانوا يحذرون. وأوحينا إلى أم موسى